بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد تهينا من المساله الرابعة عشر من المسائل الجاهليه التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هي ان كل ما تقدم مبني على قاعده وهي النفي والاثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل وهذه مساله جامعه لجميع المسائل السابقه وهي قاعده نفيسه أن المخالفين ينفون ما أراده الله عز وجل ويثبتون ما نفاه الله تعالى ثم قال 15 أي المساله ال15 اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم قولهم قلوبنا غلف وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فاكذبهم الله وبين ان ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم قوله اعتذارهم يقال اعتذرت إليه اتيت بعذر اتيت بعذر والعذر هو تحرر الإنسان ما يمحو به ذنوبه يعني يتحرى شيئا ما من قول او فعل يمحو به هذا القول أو الفعل ذنوبه وهو اضرب ومنها أن يقول لم أفعل أو يقول فعلت لاجل كذا يعني إما ان يعلل ويعتذر عدم فعله لم أفعل لاجل كذا قوله لاجل كذا هو الذي تحراه من أجل دفع أو من أجل محو ما قد يترتب على عدم فعله أو يقول فعلت لاجل كذا قول لأجل كذا يعتبر عذرا يعتبر عذرا اذا أن يقول لم أفعل أو يقول فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنب وهنا كذلك يعتنه معتذر بعذر وليس كل من اعتذر بشيء قبل منه اذ العذر قد يكون مقبولا وقد يكون مردود وهنا اعتذروا قالوا لم نفعل لاجل كذا لم نفعل لأجل كذا فلم يتبعوا ما اتاهم من عند الله تعالى لاجل عدم الفهم اذا تركنا اتباع الانبياء أو تركنا اتباع الرسل لاجل أننا لم نفهم ما قالوه حينئذ ابدى العذره في عدم القبون هل هذا عذر ام لا لا شك انه ليس ليس بعذر اذا لم يتبعوا ما اتاهم من عند الله تعالى لأجل عدم الفهم فاعتذروا عن عدم قبول الحق بأنهم لا يفهمون بانهم لا يفهمون هذه مجرد دعوه وهي عدم فهم ما جاء به المرسلين كما أخبر الله تعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق قالوا قلوبنا غلف وهي التي استدل بها المصنفون رحمه الله تعالى قلوبنا غلف غلف جمع اغلف كاحمر وحمر غلف حمر وأحمر اذا اغلف وأحمر كل منهما يجمع على غلف وهو الذي لا يفقه واصله ذو القلافه الذي لم يختن أو جمع غلاف يعني اما انه اغلف جمعه يجمع على غلف وهو الذي لا يفقه أو يكون غلف جمع غلاف ويجمع على غلف بضم فسكون أو بضمتين غلف وكل المعنيين قيل بهما في التفسير ولكن المراد هنا هو الأول الذي يتسم مع ما اراده المصنف رحمه الله تعالى اراد على الأول أنه جمع اغلف قلوبنا مغشات بأغشية خلقيه مانعه عن نهوض ما جئت به فيها قصد به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه وقطع طمعه عنهم بالكلية وعلى الثاني أنه جمع غلاف انها اوعيه العلم اوعيه العلم فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته قلوبنا قال ابن عباس او مملوءه علما فلا تسعوا بعد شيئا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره اذا قلوبنا غلف المعنى الاول هو الذي علاه المصنف وان كان بعض المفسرين ذهب الى الى الاول الى الثاني قلوبنا غلف اي لا تفهم اي انها لا تفهم يعني غير قابله للفهم أو جمع غلاه بمعنى انها مملوءه من العلم اذا كان القلب مملوءا من العلم عنيد لا يحتاج الى الى غيره وقال ابن كثير قلوبنا غلف علي بن عباس اي في اكنه ولكن المراد بها الاغطيه وعنه قال ابن عباس اي لا تفقه وقال العوفي عن ابن عباس وقال قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها هي القلوب المطبوع عليها وقال مجاهد عليها غشاوة عليها غشاوة وقال عكرمه عليها طابع وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء هذا هو القول الثاني وعن قتاده فلا تعي ولا تفقه وقال ابن كثير بعد ذلك وقوله وقلوب وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه حينئذ فسر هذه الايه بالآية الأخرى وان كان الايه الاولى من قول اليهود قالوا قلوبنا غلف ولايته الثانيه من قول كفار قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه تشابهت قلوبهم الحجه هي هي الحجه وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلام في قوله غلف قال نقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء وقرا قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه وهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى واستشهد بما روى عن حذيفة أنه قال القلوب اربعه قلوب اربعه يعني اربعه انواع فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكهف قلب كافر اذا معاني كلها تصب في معنى واحد وهي انها لا تفهم قلوبنا غلف يعني لا لا تفهم حينئذ جعلوا هذه حجه في عدم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم فهم قد احتجوا على عدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بان قلوبهم لا تفقه ولا تعي فلا تقوم عليهم الحجه هذه النتيجه التي اراد ترتيبها على هذا العذر السقيم وهي انهم لا يفهمون وإذا كانوا لا يفهمون حينئذ لا تقوم عليهم الحجه حينئذ لا يكونوا معارضين للرسل وإذا لم يكونوا معارضين للصلح الا لا يستحقون عقوبة البت لا في الدنيا ولا في الاخره فلا تقوم عليهم الحجه إذ لو اراد الله تعالى منهم القبول لفتح قلوبهم لقبول الحق هذا اشبه ما يكون به الاحتجاج به بالقدر فاكذبهم الله تعالى في دعواهم عدم الفهم فقال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وقال سبحانه بل ملعونهم الله بكفرهم فقليلا ما, ما يؤمنون أي ليس الأمر كذلك كما ادعوا بل قلوبهم ملعونه مطبوع عليها فهم السبب في عدم فهم يعني الاحتجاج بعدم بعدم الفهم احتجاج صحيح لكن هذا عدم الفهم ليس من الله عز وجل ابتداء بان لم يجعل قلوبهم قابلة للفهم وإنما عدم الفهم سببه الكفر هنا كفروا بالله اختيارا هذا منسوب إليهم فترتب على كفرهم الطبع واللعن على قلوبهم فهم السبب في عدم فهمهم لما انزل الله تعالى وذلك بكفرهم أي بسبب كفرهم فالباء في قول تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم هنا اذا الطبع انما كان بسبب الكفر وترتب على الكفر عدم عدم الفهم اي بسبب كفرهم وهم قد اختاروا الكفر على الإيمان فعاقبهم الله تعالى باللعن والطبع والا فالقلوب باصل خلقتها قابلة للفهم وإلا الله تعالى ما ارسل الرسل الا من أجل أن الناس قابلون للاستجابه للرسل فلو كانوا بذاتهم لا يقبلون لما صحت الحجه لارسال الرسل البته وكذلك استدل المصنف بقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفقه اي اي ما نفهم اذ الفقه في اللغه هو هو الفهم ما نفقه كثيرا مما تقول لما أمرهم شعير عليه السلام التوحيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إلى آخر ما دعاهم اليه احتج على عدم قبول دعوته بأنهم لا يفهمون ما يقول بل لكثير مما يقول وهذه حجه سقيمة كما عرفنا فيما سبق وكما سبق ان القلوب تعي وتفهم بأصلها ولكن لكفرهم وعنادهم اضلهم الله عز وجل حينئذ كان هذا الفهم نعم هو موجود ولكنه بسبب ماذا بسبب كفرهم فعله عدم الفهم أن الله لعنهم بسبب كفرهم واللعن هو طرد وابعاد عن رحمه الله تعالى فعقوبه منه جل وعلا صرف قلوبهم اذا صرف القلوب حاصل لكنه عقوبه وإذا كان عقوبه حينئذ نكون مرتبا على فعل قد فعلوه ويكون النتيجه بان ما ترتب على فعل قد فعلوه حينئذ ينسب اليه فكل من الكفر وعدم الفهم وكل من الكفر وعدم الفهم منسوب الى الى الكفار كما قال تعالى فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم اذا عندنا زيغان ازاغ بانفسهم يعني انحرفوا عن قبول الحق ترتب عليه من العقوب أزاغ الله قلوبهم اذا لم انحرفوا في اقوالهم وافعالهم ولم يمتثلوا ما أمرت به الرسل حينئذ ازاغ الله قلوبهم فزيغ القلوب مرتب على الزيغ في الأقوال والافعال وعدم قبول الحق وكذلك كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون كما ذكرت ان كفار في عهد نوح الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحجه هي الحجه وكل ما احتج به على الانبياء فقدر مشترك بين جميع الملل مع تباين القرى ومع وجود الفاصل الزمن الطويل بين بين الرسل إلى اقوامهم وهذا يدل على أن المملي عليه هو الشيطان ولذلك الحجة هي هي الحجه ولكن التي ذكروها المراد بها الاغطيه قلوبنا في أكنة اذا في أغطية وقالوا قلوبنا في اكنه أي في غلف مغطات وفي اذاننا وقر أي صمم من ما جئتنا به ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول فاعمل إننا عاملون اي اعمل انت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك حينئذ اعتذروا على أو عن عدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بان قلوبهم في فياكن فلا يصل إليها شيء مما تدعوهم إليه من التوحيد وغيره ولذلك ذكروا ثلاثة اشياء القلوب والآذان والاذان والابصار قلوبنا هذا ذكر للقلوب وفي اذاننا وقر أي صمم ومن بيننا وبينك حجاب يعني لا نبصر ما انت عليه وذكر هذه الثلاثه متجمعه اذ هي وسائل العلم العلم محله القلب في الاصن ومن وسائله السمع والبصر كما قال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد جمع بين هذه الثلاث كل الائك كان عنه مسؤولة فالعلم محله القلب ومن وسائله السمع والبصر وهذه ثلاثه باعترافهم هم مطبوع عليها مطبوع عليها. فلا يسمعون سما امتثال ولا يبصرون بصرا عضه والدكار وكذلك قلوبهم لا لا تفهم وحينئذ نقول ثلاثه مطبوع عليها تنصيص الرب جل وعلا ومحجوبه عن أن يصل اليها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سبب الطبع والحجب هو كفرهم هو هو كفرهم فهم السبب فيه كما قال تعالى ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم امنوا ثم كفروا اذا استجابوا ثم بعد ذلك كفروا وهذا الكفر بفعلهم واختيارهم ترتب عليه ف فهذه للتعليل اذا الطبع هنا لاختيار الكفر وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فالفاء سببية ثم كفروا وطبع على على قلوبهم أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فالطبع مسبب والسبب هو الكفر وهو فعلهم واختيارهم وهو فعلهم واختيارهم فهم لا يفقهون أي لا يفهمون والفاء كذلك السببية فعدم الفهم بسبب الطبع المسبب عن كفرهم وإلا فعصر القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته لكن اذا حصل فيه شيء من الفساد إليذ ينحرف القلب فيابى عن قبول الحق والعصر في بني آدم هو قبول الحق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه هويدانه أو ينصرانه أو يمدسانه الحديث اذا هذه حجه عليلة غير مقبوله لأنها وان كانت موجوده بالفعل لا ننكرها إلا انهم الا انهم هم السبب في وجودها وهو الكفر الذي ترتب عليه الطبع وعدم الفهم اذا لم يفهموا لانه مختار الكفر واذا كان كذلك فلا يصلح ان يكون عذرا لهم في ترك قبول الحق اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فاكذبهم الله يعني رد عليهم تلك الحج السقيمة وبين جل وعلا ان ذلك أي عدم الفهم بسبب الطبع على قلوبهم وان الطبع بسبب كفرهم وهذه سنه الله تعالى أن كل من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه فانه يبتلى بفساد القلب عقوبه له كل من لم يقبل الحق تلى به بضده وهو الباطل 16 احتياضهم عما اتاهم من من الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ اذا هذا جوابه لما نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تاتت للسياطين على منكه سليمان اعتياضهم عما اتاهم من الله بكتب السحر اعتياضهم العوض البدل والخلف البدل و والخلف واعتاظ منهم اخذ العوض وفلانا سأله العوض ويقال السعاضه عن كذا بكذا استبدله به اذا اعتياظهم يعني للاستبدال لانه من بابي أو مشتق من من العوض والعوض هو البدل والخلف وقول المصنف اعتياظهم أي أهل الجاهليه عما اتاهم او عن اتباعي ما اتاهم من الله تعالى بكتب السحر أي استبدلوه به والعصر وانهم يقبلون ما جاء به الرسل أو ما جاءت به الرسل ولكنهم استبدلوا الذي ادنى الذي هو خير بالذي هو ادنى وهو كتب السحر فلما تركوا قبول الحق وهو ما اتاهم به الرسل من عند الله تعالى ابتلاهم الله تعالى بكتب السحر وهذه قاعده عامه سنه كونيه من سنن الله عز وجل أن من ترك الحق سواء كان كليا أو جزئيا ولو في ترك سنة ابتلي بضد ما ما تركه فمن ترك التوحيد تلي بضده وهو الشرك من ترك الإيمان تلي بضده وهو الكفر من ترك السنه كلا أو جزئا ابتلي بضده ولو في مسألة جزئيه علم فيها أن هذه سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ابتلى بضده وهذا واضح بين للمتامل نصوص الكتاب والسنه وسدل المصنف لقول تعالى نبذ فريق من الذين ايه قال ابن كثير نبذ فريق اي طرح نبذ هو الطرح فريق اي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بايديهم مما فيه البشاره بمحمد صلى الله عليه وسلم ورادهولهم أي تركوها كانهم لا يعلمون ما فيها يعني علم أن ما بايدهم من كتب نصت على أن ثم رسولا سياتي باوصاف كذا وكذا واسمه أحمد علم هذا العلم وتركوه حينئذ تركوه عنادا استكبارا عن قبول الحق فامتلهم الله عز وجل ب ضده واقبلوا على تعلم السحر واتباعه ولهذا ارادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على منك سليمان أي على عهد سليمان قال السدي كانت الشياطين تصعد إلى السماء وتقعد منها مقاعد للسماع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فياتون الكهنه فيخبرونهم بما سمعوا فتحدث الكهنه الناس فيجدونه كما قالوا يعني تنزل شياطين على اولياء الشيطان بما سمعوا من من السماء وشيء منه حق بل هو حق ويخبرون الكهنه فيخبر الكهنه الناس حينئذ الناس لما يرون هذا واقع حينئذ يصدقونهم فيجدونه كما قالوا فلما أمنتهم الكهنه كذبوا لهم وادخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة يعني كلمه كلمه واحده حق وزادوا عليها 70 في بعض الروايات زادوا عليه 1000 كلمه وهي باطل فاكتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغير تعلم الغير فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسي ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي الا احترق الا احترق فلما مات سليمان تمثل الشيطان في صورة انسان ثم أتى نفرا من بني اسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تاكلونه ابدا قالوا نعم كنز لا يؤكل قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما اخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الانس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشف الناس أن سليمان كان ساحرا إلى آخر ما ذكره سدي وهذا مما يحكى عن بني اسرائيل ولا يصدق ولا ولا يكذب اذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان لماذا لأن أصل القصه بان الجن كانت تسمع ما تذكره الملائكه في السماء اذن ينزلون به للكهنه ثم لما امنت الكهنه بان ما ياتيهم هو حق زادوا من الكلمات الكاذبه حين كتب ذلك الحق والباطل فصار حين كتبا متبعه وقصه موسى مع السحره كذلك معلومة وبين الله تعالى أن هذا السحر كفر ان هذا السحر كفر كما قال تعالى وما كفر سليمان إذا نسبوا إلى سليمان أنه ساح فنفى الله تعالى عنه بقوله وما كفر سليمان اذا السحر يعتبر ماذا يعتبر كفرا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فسموه كفرا فدل على أن السحر كفر وبين الله تعالى أنه لا يفلح الساحر مطلقا كما قال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح هذا فعل في سياق النفي حينئذ ينفع عنه ادنى الفلاح فضلا عن عن اعلى عن, عن اعلاه اذا ليس له من الفلاح نصيب البتة ثم هو عام في الدنيا وفي الاخره لا يهلع ابدا لا في الدنيا ولا في في الاخره وقال صلى الله عليه وسلم يرتنب السبع الموبقات وذكر منها السحر اذا اعتياضهم أي استبدالهم عما اتاهم الله تعالى من من الحق بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين وكل من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل كما ذكرنا كما ذكر ذلك الله تعالى في قوله نبذت فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراضوا ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا اذا الاتباع لما تتلوه الشياطين سببه نبذ الكتاب يعني طرح الكتاب وهكذا يكون الانسان في خاصته نفسه إذا ترك السنه عنيد سيبتلى به بالبدعه واذا ترك الناس الإسلام عنيد سيبتلون به بضده وليس المراد به خصوص السحر يعني إذا ترك الاسلام لبدا ابتلى بكتب السحر وانما هذا مثال فقط وإلا غير السحر من الكفر كثير وكثير السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الانبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني من خصال أهل الجاهليه نسبة واضافه ما هم عليه من الباطل إلى الانبياء ولا شك ان باطلهم الكفر والضلال والفسق فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الأنبياء على الانبياء اي الذي لم ياتوا به بشيء من عندي إذا اراد ان يروج قولا نسبه لي للسلف وإذا أراد أن يروج كفرا نسبه للانبياء أو ان اوضع أو له حديثا او نحو ذلك حينئذ كل من عنده باطل لابد أن ينسبه للحق سواء كان من جهه الدلالة أو من جهة النص كل من عنده باطل لابد أن ينسبه للحق بمعنى أنه إما ياتي بنص من عنده كما وجد هناك من يضع الاحاديث ويكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد وضع نصا وليسطيع ان يضع قرآنا انه لا يمكن له ذلك وانما يضع نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال كذا وكذا أو ياتي إلى نص ثابت كقران ثم ينظر في المعنى فيتكلف تحريفه فيحرفه على على ما اراد لماذا لأنه لا يمكن ان يروي ما عنده إلا إذا أسنده إلى الشرع وكذلك هنا نسبة باطنهم إلى الانبياء لماذا ليقال بانه علم موروث جاءت به الانبياء اذا هم ليسوا على حق نعم ليسوا على باطل وانما هم على على حق لأن ما قد جاءوا به او ما هو عندهم منسوب الى الانبياء والانبياء لا تاتي بالكفر ولا تاتي بالفسوق ولا تاتي بالضلال اذا لا يمكن ان يكون ما هم عليه ضلالا وكفرا فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الانبياء عيناذ لم ياتوا بشيء من عندهم فهم متبعون في دينهم من سبقهم من الانبياء وقد دل على ذلك بقوله وما كفر سليمان دفع الله عز وجل عن نبيه سليمان وبرأه مما نسب اليه وما كفر سليمان ما نافيا فنفى الله تعالى الكفر عن سليمان عليه السلام فبرائه من السحر ورد على اليهود زعمهم ذلك فدل على انهم نسبوه إليه قال ابن عباس فانزل الله عذره سليمان فيما قال من السحر وكما سبق دعا أنه كان يملك الناس بالسحر ولذلك نسب إليه هذا الضلال واستدل أيضا بقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا اعلن اليهود ادعوا انهم على ملة ابراهيم والنصارى ادعوا انهم على ملة ابراهيم كذلك قريش ادعوا انهم على ملة ابراهيم لأن ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء واذا كان كذلك فكل منتسب اليه انما يكون انتسابه على حق هكذا ظن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اجتمعت احبار اليهود والنصارى بار علماء اليهود والنصارى اجتمعوا الله صلى الله عليه وسلم فقالت احبار اليهود والله ما كان ابراهيم الا كان ابراهيم الا يهوديا إلا بعد ابراهيم يكون ابراهيم عليه السلام يهوديا هذا كذب وقالت احبار النصارى والله ما كان ابراهيم الا نصرانيا فانزل الله هذه الايه ما كان ابراهيم يهوديا ولا, ولا نصراني اذا ادعوا ان ابراهيم يهودي والنصارى ادعوا ان ابراهيم نصراني من أجل ماذا من أجل تصحيح ما هم عليه نسبة باطلهم إلى الانبياء ليدل على أن هذه النسبة إنما هي نسبه متبوع الى تابع حينئذ إذا قلت بأنهم على باطل ينزل هذا الحكم على من انتسب إليه وهو امام الهنفاء ومما يسدل به ايضا قوله تعالى ام تقولون ان ابراهيم ويسحاق ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباب كانوا يهودا او نصارا قل ان انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ام الله بغافل عما تعملون قال ابن كثير انكر تعالى عليهم في دعواهم ان ابراهيم ومن ذكر بعده من الانبياء او الاصباط كانوا على ملتهم اما اليهوديه واما النصرانيه فقال جل وعلا انتم اعلم ام الله يعني بل الله اعلم الله عز وجل اعلم وقد أخبر أنهم لم يكونوا يهودا ولا نصارى فاذا أخبر الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل وهذا موجود في هذه الامه ولذلك أرباب البدع ينسبون البدع التي ينتحلونها اما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الاحاديث المكذوبه يضعون الاحاديث المكذوب عليه فالقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار وقال عليه الصلاه والسلام لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فانه يليج النار اذا هو كبيرة من من الكبائر بل ذهب بعضهم إلى أنه يكفر إذا وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اذا اما أن يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ان ياتي الى نص واضح الدلاله او لا ثم يصرف ظاهر النص او دلاله النص على إثبات بدعته وهذا انحراف كما ذكرنا إذا نسبه باطنيه من الانبياء كقوله وما كبر سليمان وقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع اظهارهم ترك اتباع انتساب لماذا انتساب المراد به انهم متبعون فاذا كان كذلك ابراهيم إمام الحنفاء وهو إمام الموحدين وانتم تنتسبون إلى ابراهيم فالعصر أن يكون دينكم هو هو التوحيد لكن وجدنا ان دينكم هو الشرك بالله تعالى وهو خالص من التوحيد ودين إبراهيم خالص من الشرك فكيف يرتميان اذا هذه الانتساب لا يكفي وهذا يوجد يعني من ينتسب إلى الى الدليل واتباع الدليل ومنهج السلف لاخره ان تكون مجرد دعوه باللسان فحسب والا لا بد ان يقرن مع الانتساب النظر إلى القول والعمل وأما مجرد الدعوه من يقول أنه متبع للدليل وانه على نهج السلف وانه متبرئ من البدع واهل البدع حينئذ ننظر إلى عمله هل عمله موافق لما ادعاه او لا ان كان موافقا حينئذ صارت النسبة حقيقية لفظا ومعنى علما وعملا وان كانت ان كان الفعل مخالفا لقوله حينئذ هذه النسبة لا تنفعه قال سلفي ثم هو مؤول محرف الصفات قال سلفي ثم هو لا يتبع إلا العقل والاراء قال سلفي في الدليل ثم هو مقلد متعصب كل هذه كل لا لا تنفعه مجرد النسبة هذا كلام فاسد اذا الثامنه عشر تناقضهم في الانتساء تناقض تفاعل قالوا ناقض في قوله تكلم بما يخالف معناه تكلم بما يخالف معناه وغيره خالفه وعارضه اذا ثم معارضه هنا المعارضه في ماذا بين قوله وفعله لانه يدعي أنه على ملة ابراهيم هذه دعوه باللسان ثم نظرنا في فعله فاذا به مخالف له لقوله لان ابراهيم عليه السلام ملته التوحيد الخالص عن الشرك هينئذ هؤلاء وجدناهم أن ملتهم الشرك الخالص عن التوحيد نقول هذه تعتبر مناقضه ومخالفة فينتسبون الادعاء الى إبراهيم مع اظهارهم ترك اتباعه وهذا عين التناقض عين التناقض فكيف يرتمع دعوه اتباع ابراهيم عليه السلام وانهم على دينه مقتدين به وحالهم وفعالهم تخالف ذلك إذ لو كانت دعواهم صادقه لاتبعوا ذلك بالعمل هذا الاصل اتبعوا ذلك بالعمل والاستجابه لما أمر به من توحيد الله وترك الشرك الدعوه ابراهيم امام الحنفاء قائمة على التوحيد الخالص وهؤلاء قائم دينهم على الشرك الخالص من من التوحيد حينئذ هل يجتمع التوحيد والشرك الجواب لا اذا هذه الدعوه لا لا تنفعهم وقد رد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا لكن استدراك كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين مطلقا لا في قوله ولا في اعتقاده ولا في سكناه معهم ونحو ذلك واليهود تزعم انها على دين موسى ومع ذلك حكى الله عنهم قوله قولهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار اذا اتخذوا صنما عبد من دون الله وهم يدعون انهم منتسبون الى الى موسى عليه السلام وموسى عليه السلام نبي من الانبياء ورسول من من الرسل بل من اول العز من الرسل حينئذ كيف ينتسب إليه من تلبس بالشرك نقول هذا الانتساب يعتبر باطلا اذا لو كان انتسابا حقا صحيحا لاتبع القول الذي هو الانتساب العمل بالعمل فان توافق صح الانتساب وإلا فدعواه مردوده البتة وقال تعالى كذلك عنهم مقاله اليهود عزير ابن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء وصفوه بالنقص اين دعوه الانتساب وقال كذلك وقالت اليهود يد الله مغلون والنصارى يزعمون اتباع المسيح عيسى عليه السلام قد قال الله عنهم مقاله النصارى المسيح ابن الله اذا كيف يكون هذا الانتساب وهذا الانتساب لما تبين من جهه العمل انهم لم يوافقوا الانبياء هذا الانتساب غير نافع لهم لانه انتساب باطل كاذب وهذا الشان في من سبق من الامم وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن ادعى الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم فننظر في العمل واو القول فان توافقاه انتساب صحيح وإلا وهو باطل فالانتساب الحق هو موافقه ذلك بالعمل فيتوافق كل منهما على حسب ما جاء به الانبياء من توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وما يؤلو اليه قال الله تعالى في الايه العظيمه قل ان كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فائنتولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل ان كنتم يعني ادعيتم انكم تحبون الله محبه الله ولا شك ان المحبه في الاصل عمل قلبي ماذا قال الله تعالى فاتبعوني الاتباع هو عنوان المحبه هو دليل المحبه اذا المحبه والاتباع سيان فمن يدعي المحبه هنيد لابد ان يكون متبع من يدعي المحبه ولم يتبع عدم الاتباع دليل على عدم المحبه أو نقصانها الحصة بالحصه والكل بالكل المطلق بالمطلق والحصه بالحصة فإذا كانت ترك الاتباع مطلقا دل على نفي المحبه من القلب مطلقا وإذا كان ترك الاتباع جزئيا في بعض دل على نقص في في المحبه اذا قل ان كنتم تحبون الله ما الجواب ما الدليل ما العلامه لا من إثبات ذلك قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول اذا الطاعه كذلك علامة المحبه قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو الحق الذي يصح ان انتسب به أو اليه المؤمن قد بين الله تعالى حال اولئك الذين انتسبون دون امتثال وطاعه فقال جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين اذا يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم ما النتيجه تولى فريق منهم يعني يترك يتولى يفر يتولى فريق منهم من بعد ذلك يعني من بعد دعواه الايمان بالله وبالرسول ووطاعه قال تعالى وما اولئك بالمؤمنين هذه في شان المنافقين الذين يدعون بالسانتهم ما ليس في قلوبهم وجاء في حديث الورود على الحوض وفيه ولا يصدنا عن طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا رب هؤلاء اصحابي فيجيبني ملك وهل تدري ما احدث بعدك هذا يدل على أن ثم خلافا قد يقع حينئذ تكون هذه العقوبه لمن انتسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم لم يمتثل اذا قول رحمه الله تعالى تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى ابراهيم مع اظهارهم ترك اتباعه وهذا الانتساب باطل وان اتفقوا على انهم منتسبون إلى إبراهيم عليه السلام تاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم قدحهم القدح الطعن والعيب والنقص طعن والعيب والنقص فمن خصال الجاهليه أنهم, أنهم ينسبون افعال الاتباع الى المتبوعين يعني تم تابع وثم متبوع تابع ليس الناس مأمورين بالاقتداء به على مطلقا تابع الاصل انه لا يقتدى به المتبوع الانبياء والرسل عناد يكون التأسي والاقتداء بالمتبوعين هل لو وقع من التابعين من الاتباع ما يكون الفعل سيئا أو القول قبيحا ان ينسب الى المتبوع لا شك انه بدلاله العقل والواقع انه لا ينسب له من طرائق الجاهليه انهم ينظرون إلى الاتباع فإذا وقعوا في فعل سيئ او قول قبيح نسبوا ذلك إلى المتبوعين ليجعلوه حجة لهم في ترك اتباع الانبياء والمرسلين يعني قضية ماذا مصالح فينظرون في مثل هذه الافعال التي تقع والاخطاء من الاتباع ف تُلصق به بالمتبوعين هذا شيء يرده العقل والواقع فما تلبس به الاتباع من الافعال السيئه والذنوب والمعاصي يجعلونه قادحا في المتبوعين في المتبوعين هذا باطل فالاتباع وافعالهم حجه على المتبوعين ومرادهم بذلك صد الناس عن الانحراف كما ينظر إلى المسلمين الان ويقول الإسلام فيه وفيه وفيه نقول ثم ام عمران اسلام وهو حق ولا عيب فيه بوجه من الوجوه وهو صالح لكل زمان ومكان وام المؤمنون فهم بشر يصيبون ويخطئون يقعون في الخطا يقعون في الفاحشه يقعون في ترك المعروف في فعل المنكر حينئذ تنسب افعالهم لهم ولا تنسب إلى الإسلام فلا يطعن في الإسلام لاجل كون المسلمين قد وقعوا في مخالفات تخالف الشرع فكل هنا اذا ينسب اليه الفعل ويبرئ الاسلام من اصله ثم مثل المصنف لذلك بقوله قد قذف اليهود في عيسى لاجل اتباعه حيث راوا أن منهم من عبد المسيح من دون الله فزعموا ان عيسى هو الذي أمرهم بذلك بس كذلك مر معنا في قوله تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم ا قلت للناس يتخذونني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إذا نسبوا الى عيسى انه امرهم بانه امرهم بالشرك وليس الأمر كذلك لما راوا من الاتباع من أشرك بالله بعيسى عليه السلام ظنوا أن عيسى قد جاء بذلك وليس الأمر كذلك بدليل هذا النص الذي معنا ان قلت للناس اتخذوني وامي الى حين من دون الله قال سبحانك هذا تنزيه لله عز وجل ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اذا ما أمرهم إلا بالتوحيد الخالص وأما هذا الشرك إنما وقع من الاتباع فينسب إليهم ولا يتجاوزوا الأتباع ومثاله الاخر الذي ذكره المصنف وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم لما قد يقع من بعض الاتباع من المخالفات فجعلوا هذه المخالفات حجه في الطعن في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قد يوجد من بعض القبورين مشركين انهم يفعلون ما ينافي العقل من اصله ما يستبعده كل عاقل أن يفعل عند القبور فينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قد ترى من هؤلاء المشركين من علماءهم علماء ثم يجوز الصرعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأموات أو بالذبح ونحو ذلك من العبادات التي تكون عند القبور ثم ياتي ويستدل بالكتاب والسنه بأن هذا لا ينافي التوحيد الخالص وانما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهذا لا لا ينفعه وكما سبق انهم جعلوا من الطعن في الانبياء والحق وعدم قبوله انهم اتبعوهم او اتبعهم الارذلون كما سبق الضعفاء وقليل الفهم ونحو ذلك فجعلوا الاتباع وما هم عليه من الصفات التي قد لا تكون موافقه للفطره يعني من قلة الفهم ونحوها جعلوه حده في ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذه الدعاوى باطله من من وقد فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في ذلك قال تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها اذا كل من أخطى أو فعل سيئه أو قال قولا قبيحا حينئذ لا يتعداه إلى غيره من البشر فضلا عن عن الاسلام او عن الانبياء ولا تزر وازرة وزر أخرى اذا كل من وقع في قبيح فالقبح حينئذ نكون مصبا عليه ولا يتجاوز غيره البت قال تعالى فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها اذا لا يتعدى إلى غيره من من المتبوعين من الانبياء وغيرهم وما ان عليكم بوقيم قال تعالى إن اول الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي اذا هذه حجة سقيمة ارادوا بها الصد عن اتباع الانبياء والمرسلين بكون هؤلاء الاتباع قد وقعوا فيما خالفوا فيه المتبوعين ثم نقلوا هذه الاقوال القبيحه والافعال السيئه ونسبوها للمتبوعين لكون الاتباع قد وقعوا فيها نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل ينسب إليه فعله وقوله العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الانبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام اعتقادهم اعتقاد محله قل وهو الاعتقاد الجازم أو الحكم الجازم في مخاريق السحر المخاريق جمع مخراق مفعال والمراد به ما خالف العاده ما خالف العاده فالمخاريق هي الأمور الخارقه للعادة يعني يكون شيء معتادا على شيء ما حين تاتي هذه السنة مخالفة لي للمعتاد ككون عيسى بن مريم عليه السلام يولد من ام من بلا اب هذا خرق للعادة لأن العاده يكون المولود من ذكر وانثى وكون عيسى عليه السلام يولد من انثى نقول هذا خرق للعادة فاهل الجاهليه يعتقدون فيما يفعله السحرة وامثالهم من الكهان والعرافين والشياطين من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه عكس الذي مضى ارادوا أن يطعنوا في الانبياء بماذا بما وقع فيه الاتباع من المخالفات وهنا ارادوا أن يذكو السحر والكهان بما قد وقعوا على أيديهم من خوارق العادات عكس المساله السابقة من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه اذ هذا الخرق للعادة إنما هو كرامه إنما هو كرامه ذا قياس ولا تكون الكرامة الا للصالحين اذا ما يقع على ايدي السحر كرامة والكرامه لا تقع إلا للصالحين اذا هؤلاء صالحون قياس فاسد هذا مما سبق القياس الذي ينتهج هؤلاء المشركون اذا فهم صالحون صادقون بل وينسبون تلك المخاريق إلى الانبياء كذبا وزورا والكرامه في حقيقتها امر خالق للعاده غير مقرون بدعوى النبوه يعني الأمر الخالق للعادة على وجهين اما أن يدعي من جرت على يده النبوه يريد تكون آية وين شئ تسمها معجزته وان لم يكن مدعي للنبوه حينئذ ينظر في حاله ان كان صالحا تقيا مطيعا لربه ولرسول صلى الله عليه وسلم فهي كرامه وإلا فهي كهان وشعوذه واضح هذا امر خارق للعادة ان اقترن بدعوى النبوه فهي ايه ومعجزه يقوى بها النبي لصحه دعواه وان لم يكن معه اقتران دعوى النبوة ينظر في حال الشخص أو الذي او جرى على يديه ذلك الأمر الخارق إن كان صالحا تقيا مؤمنا صارت كرامة وإلا وهي احوال شيطانيه كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا الكرامه امر خارق للعاده غير مقرون بدعوى النبوه يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبا بصحه الاعتقاد والعمل الصالح لا كرامه إلا مع موافقه الاعتقاد والقول والعمل لما جاءت به الرسل سواء كانت الكرامه على أيدي اتباع موسى أو اتباع عيسى أو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الموافقة للمتبع قولا وعملا واعتقادا وهذا الأمر الخارق لا يقدر عليه الا الله عز وجل ويكون ايه ومعجزه اذا جرى على يد نبي مثل ماذا قلب العصا حيه لموس عليه السلام وكذلك ابراء الاكمه والابرص واحياء الموت باذن الله على يد عيسى عليه السلام هذا خرق للعاده وقع على يد نبي حين يد صارت ها معجزه وآية وما جرى على يد محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات التي عظمها القرآن العظيم قران كريم الذي اعجز به البشرية جمعاء واعجز الجن كذلك على أن ياتوا به بمثله وأما اجراءه على يد من لا يدعي النبوه مع تقواه وصلاحه فهي كرامه بهذا القيد مع تقواه وصلاحه فهي كرامه اما لحجه في الدين يعني اراد الله عز وجل أن يقوي قول هذا الشخص ودعوته وإما لحالة المسلمين كمريم عليها السلام حيث كانت ترزق وهي في محرابها ان لك هذا قالت هو من عندي الله ونوم أصحاب الكهف المدد الطويلة مع بقاء السامهم حيث لم تتبدل ولم تتغير اذ يعتبروا من من الكرامات اما ما يجري مما يشبه خوارق العادات من قد يكون خوارق العادات على أيدي أهل الكفر والفسوق من السحرة والمشعوذين والكهنه فإنها من فعل الشياطين أحوال شيطانية فهي من الشعوذه ومن السحر ومن الكهانه كالذي يطير في الهواء طار في الهواء رايت رجلا يطير في الهواء وهو فاجئ هذا حملته الشياطين أو يمشي على الماء وهو فاجئ اقول هذا امشته ماذا الجن والشياطين اذا نقول هذه أحوال شيطانيه كرامه ينظر في صلاح الرجل من ع... من وجوده من عدمه فان وجد الصلاح فهي كرامه وإلا والا فلا قال المصنف كما نسبوه إلى سليمان يعني في قوله واتبعوا ماتتل الشياطين على ملك سليمان ماتتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون, س... يعلمون الناس السحر الايا وما تتلوه الشياطين هو مخاريق العادات هو مخاريق العادات التي عنها المصنف هنا حينئذ تحصل على ايدي هؤلاء السحره فيظنون ظنا فاسدا انها كرامه ونسب ذلك لسليمان فبرأه الله تعالى فقال وما كفر سليمان فبين الله جل في علاه ان تلك المخاريق إنما تكون على ايدي الافاكين يعني إنما تكون هذه الأحوال الشيطانية بالنظر إلى فاعلها وصاحبها ومن جرت على يديه لما تكون للافاكين الكذبين منتسبين إلى الى الشر قال الله جل في علا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم تنزل الشياطين عليه تعينه الشياطين في الاقوال و والافعال يلقون السمع واكثرهم كاذبون وكذلك لابد من معرفة الفرق بين كرامات الاولياء وبين الأحوال الشيطانية قد الف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين ذلك تم بيان في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان اذا ان لم يكن صالحا حينئذ نقول هذه أحوال شيطانيه وقد بين الله عز وجل ان هذه الأحوال الشيطانية وما تتلوه الشياطين انما تنزل على كل أفاك اثيم اذا اجتمع كل منهما افاك ثم لابد من معرفة الفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية قال رحم الله تعالى وبين كرامات الاولياء وما يشبهها من الاحوال الشيطانية فروق متعدده منها أن كرامات الاولياء سببها الإيمان والتقوى كرامات الاولياء سببها الإيمان والتقوى اذا هي مسبب والايمان والتقوى سبب ان لم يوجد السبب انتفى المسبب والاحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم فلا تكون سببا لكرامه الله تعالى بالكرامات عليها اذا هذه الأمور المذكورات من الشرك وما عطف عليه لا يمكن ان تكون سببا للكرامة البتة وإنما الإيمان والصلاح والتقوى هو الذي يترتب عليه ما ما ثم قال رحم الله تعالى فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءه القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان يعني أحوال الشيطانية لا تحصل بالصلاه والذكر وقراءه القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها كصغاثه بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانيه اذا اعتقادهم في مخاريق الصحراء التي الاحوال الشيطانية وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الانبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام نسبه لسليمان في قوله ماذا وما كفر سليمان يعني ما جاءت به الشياطين مما جعل كتبا وهي مرجع للكهان نسبوه إلى سليمان وسليمان عليه السلام بريء مما نسبه اليه والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصديه يعني من أحوال أهل الجاهليه انهم يتقربون إلى الله تعالى بالبدع ولذلك قال تعبدهم إذا يتقربون إلى الله تعالى ان التعبد هو تقرب فعل العبادة لله تعالى بماذا بالمكاء والتصديه هل هذا مما شرعه الله تعالى لا شك انه لم يشرعه جل وعلا تعبدهم اي تقربهم الى الله تعالى بالمكاء والتصديه وهو الصفير والصفيق قال تعالى وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدييا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدييا يعني كانوا يطوفون ويصفرون ويصفقون على انه عباده لله عز وجل وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدييا ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به فقال وما كان صلاتهم الى اخر الايه قال عبد الله بن عمرو بن عباس ومجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وقتاده هو الصفير وزاد مجاهد وكانوا يدخلون اصابعهم في افواههم <تصفيق> قال السدي المكا الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز يعني الصفير أراد به أن يشابه صفيره بعض الطيور وكذلك يكون بارض الحجاز وان ابن عباس قال كانت قريش تطوف بالبيت عراتا تصفر وتصفق والمكاء الصفير والتصديقه التصفيق خلف من النبي صلى الله عليه وسلم اولا هذا يعتبر من التقرب ما لم يأذن به الله تعالى يعتبر من من البدع فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين قال ابن مسعود هو والله الغناء هو والله الغناء فحرم الله تعالى الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمه وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وغيرهم فسروا ان لهو الوارد في الايه بأنه الغناء قال الحسن البصري نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير وقال تعالى اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون قال ابن عباس الغناء هي يمانية أسمد لنا غني لنا وهم سامدون يعني يغنون وكذا قال عكرمه وفي الحديث الصحيح ليكون النام من أمة اقوام يستحلون الخمر والحرير والخمره والمعازف فجاء الشرع بمخالفه ما عليه اهل الجاهليه وحرم الغناء والمعازف بكل انواعها وانما أباح للنساء الدف ضرب الدف في وقت الافراح ونحوها وامال الرجال فالاصول فيه التحريم مطلقا وما عدا الدف هو داخل في النص لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخمر والحرير والخمر والمعازل هذه تفيد العموم إذا كل ما هو نوع من انواع المعازف مما يعزف به فالاصر فيه التحريم حينئذ المعازف الاصل فيها التحريم فما جاء النص باستثنائه كالدف للنساء حينئذ نقول هذا يستثنى ويعتبر رخصة ولا يقاس عليها وإذا لم يرد في حق الرجال حينئذ نقول الاصل دخوله في عموم النص الذي معنا هذا الدف وأما ما عدا كالمزمار وما يسمى بالطبله ونحوها نقول هذا كله محرم يعتبر محرما للنص المذكور وما يذكر الان من تلويز البعض هذا اجتهاد فاسد مردود عليه والتصفيق محرم على الرجال والنساء وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وانما يباح للنساء خاصة عند الحاجة اصول في تحريم كتنبيه الامام اذا سها في الصلاه جاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه قول صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء اذا فرق بينهم اذا بين ما للرجال وبين ما للنساء فدل أن هذا ليس لذاك وذاك ليس لهذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء اذا التصفيق لا يكون للرجال بالتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وعاط كل قسم ما اباحه الله عز وجل له حديث اخرجه البخاري رحمه الله تعالى وفي حديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء انما هذه تفيد ماذا الحاصل القصر يعني للنساء لا لغيرهن اذا الرجال لا يصفقون وإذا صفق الرجل حينئذ شابه شابه من النساء وقبل النساء شابه اهل الجاهليه وشابه النساء فيكون التحريم من جهتين فيكون التحريم من جهتين لمشابهه اهل الجاهليه وهم كفار من تشبب بقوم فهو منهم حينئذ نقول قد شابههم ثانيا يعتبر تشبها بالنساء انما التصفيق للنساء والمراد به في الصلاه للاسياق والسباق قال حديث متفق عليه لانه في اول النص ما لرأيتكم اكثرتم التصفيق مر به شيء في صلاته فليسبح فانه إذا سبح التفت اليه وإنما التصفيق للنساء يعني أنكر على الصحابه لما صفقوا بالصلاه سهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكر عليهم وقال في خاتمه حديثه وانما التصفيق للنساء يعني ليس لكم دل على أن الاصل فيه في التحريم فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة بالتصفيق واذا كان التصفيق لا يجوز للرجل عند الحاجه من تنبيه الامام اذا سها في صلاته وانما التنبيه يكون بالتسبيح فلان لا يجوز له عند عدم الحاجة من باب أولى واحر يعني اذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وهي كونه يفتح على الإمام فعند عدم الحاجة من باب اولى احرى اذا تعبدوا بالمكائ و والتصديه ثانيه 22 انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا انهم يعني اهل الكتاب اهل الجاهليه اتخذوا صيروا دينهم منتسبين اليه ودين باطل اتخذوه لهوا ولعبا له بالشيء لهوا لعب به فاللهو واللعب متقاربان له بالشيء لهوا لعب به ولعب لعبا ولعبا لها إذا فسر هذا بذاك وذا بذاك لها وعبث في أموره وعمل عملا لا يجدي عليه نفعا من خصائص اهل الجاهليه اتخاذهم اي جعله متصييرهم الدين لهوا ولعبا قال تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهم الحياة الدنيا وجاء في شرح المسائل لسعيدي لقد اختلف المفسرون في معنى اتخاذ الكفار دينهم لهوا ولعبا على اقوال منها اولا انهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبا ولهوا حيث سخروا به وستهزؤوا به اذا المراد ب جعلوا دينهم لهوا ولعبا سخروا الإسلام وستهزؤوا به فاذا دعاهم الداعي الإسلام سخروا به وهزؤوا به وهذا موجود في كل زمان ومكان وهذا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون ثانيا انه متخذ ما هو لهو ولعب من عبادة الاصنام وغيرها دينا لهم وتركوا دين الحق وهو الإسلام والأول اقرب من هذا لكنه هذا غير غير مستبعد بمعنى أن اتخاذ الدين لهوا ولعب ان يعبد الاصنام ولذلك قد يتخذ الصنم من, من تمر معجين ثم اذا جاء اكله هذا لعب كيف انت تعبده من دون الله عز وجل وتستغيث به وتستفتح به الامور ويكشف لك الضر ويكشف لك الضر ويدفع ويد ويجلب لك النفع ويدفع عنك الضر ثم بعد ذلك تاكلوه هذا لعب وله ثالثا ان الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني وما تزينه لهم شياطينهم ونفوسهم من تحليل حرام أو تحريم حلال او تعبد بما لم يشرعه الله وهذا له امثله كثيرة ذكرها في شرحنا رابعا وهو أن المراد به الاشاره الى من يتوصل بدينه إلى دنيا يعني يجعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا وهذا اختلاف تنوع لا تضاد وتشترك في امل واحد وهو عدم الاهتمام بامري الدين كل أقال المفسرين وكل داخلة فيما فيما ذكروا ومن امثله ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هذا لعين رسولهم قد أنزل عليه الكتاب من الله عز وجل ثم ينفون ذلك هذا يعتبر من من اللعن قال تعالى في اليهود اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني تؤمنون بما اشتهته الانفس وأما ما لم تقدر عليه أو تشتهيه الأنفس حينئذ يكفروا به وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعها تحريف الكلم يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا وقال تعالى يا اهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون لبس الحق بالباطل وكتمان الحق يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا وقال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حلل الله وقال في النصارى انهم قالوا إن الله والمسيح ابن مريم ان الله ثالث ثلاثه المسيح ابن الله أو المسيح ابن الله كل هذا كله يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبه لانه تبديل وتحريف عما انزله الله عز وجل وكذلك الابتداع وعده دينا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم وكذلك مشرك قريش قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا سمعوه وهم يلعبون اذا اللعب كذلك من شان قريش وقال جل وعلا بل هم في شك يلعبون وقال مهددا لهم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا اغترتهم حياه الدنيا اذا كل من اعرض عن الدين وتلبس بغيره فهو ممن اتخذ دينه لهوا ولعبا وذر الذين اتخذوا دينهم هذا يعتبر وعيد من الله تعالى لمن اتخذ آياته ودينه هزوا قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال صلى الله عليه وسلم اي يلعب بكتاب الله وانا بين اظhurكم وقال عليه الصلاة والسلام مبال بال يلعبون بحدود الله اذا امتثال ما أراده الله عز وجل من البشر يعتبر من أخذ الدين بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه ولذلك قال المفسر في قوله تعالى الذين يمسكون بالكتاب قال يمسكون بصغة صيره التفعين ولم يقل يمسكون لأن الذي ياتي بالدين على وجهه يعتبر مستمسكا أبلغ استمساكا بالدين اذا انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه يعني على المعطي كقولهم نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين ظن اهل الجاهليه ان اعطائهم الاموال والاولاد انه يدل على رضا الله تعالى عنهم لانه لو لم يرضى ما اعطاهم اذا هذه النعم الدنيويه الظاهره البحتة دليل على رضا الله عز وجل عنهم فلو لم يرضى عنهم لما اعطاهم هذا الذي ظنوه ظن اهل الجاهليه ان اعطائهم الاولاد والاموال يدل على رضا الله تعالى عنهم وأن الله تعالى ما اعطاهم الا لانه احبهم ولا يعذبهم وهذا ظن سوء برب العالمين فليست كثره الأولاد ولا الأموال دليلا على رضا الله تعالى عن العبد وليست دليلا على محبته له لانه كما سبق قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني ينال ذن المحبه ورضى الله تعالى إنما يكون مرتبطا بالاتباع للحق فمتى ما وجد الاتباع حن يذ الله ورضي ورضي عنه جاء في الحديث كان فيه ضعف ان صحيح إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولذلك الكفار والمشركين ولذلك الكفار والمشركون تجدهم في اعلى ما يمكن ان يكون من النعيم الدنيوي لأن الدنيا ليست مناطا لدخول الجنه وعدمه وانما النظر هو في صلاحه وتقواه وقبوله للدين إن الله يعطي الدنيا من يحب يعني من المؤمنين ومن لا يحب يعني من الكفار او الفسقه وام الدين فلا يعطيه إلا من يحب إذا حبه الله عز وجل حينئذ يوفقه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وفي حديث آخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جنح بعوا ما سقى منها كافرا شربه ما وقد استدل المصنف على هذه المساله بقوله تعالى نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فاستبعد الكفار أن يعذبه الله جل في علا مستدلين على ذلك بكثره ما اعطاهم من الأموال والأولاد في هذه الحياه الدنيا وما نحن بمعذبين هذه نتيجه نتيجه لاي شيء لما قرروه اولا نحن اكثر اموالا واولادا والله يحبنا وإذا كان الله تعالى يحبنا لانه ما اعطانا الا لمحبته لنا اذا ما نحن بمعذبين واذا لم نكن بمعذبين اين نحن موافقون للشر ومثله قوله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به منال وبنين نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون حينئذن الأولاد والاموال والعطاء الدنيوي هذا لا يدل على محبه الله تعالى للعبد البتة يعني بالنظر إليه فقط وأما بالنظر إلى صاحبه فقد يكون كذلك وهذه الآية نزلت في كفار قريش فهذه حجه عامه لكل من سبق من الامم حتى الكتابيين قال تعالى وما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير هذا عموم في قريه نذير الا قال مطرفوها ان بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين تشابهت قلوبهم والحجه واحدة ولاهيه عامه فقريه ونذير نكرتان في سياق النفي قد ابطل الله تعالى هذا الاعتقاد وهذا السوس والظن وبين سبحانه ان الاعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحادته له بل قد يكون استدراجه نعم قد يكون استدراجه حينئذ يكون النظر الى فعل العبد فإن كان العبد صالحا فان كان العبد صالحا ويصرف أو يستعمل هذه الاموال في طاعة الله عز وجل فلا يكون استدراجه وإنما يكون نعمه من الله تعالى للعبد ليستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل واما إذا لم يكن صالحا واعطي المال واعطي المال والاولاد كان كثرة أو كان من اهل الإسلام الا انه يستعمل هذا المال لا في طاعة الله عز هذا يكون سجراجا وإلا ليس كل ولد يكون سجراجا وليس كل مال ونعمه من نعم الدنيا تكون سجراجا وإلا لما تنعم أحد البتة وإنما المراد به ما يترتب عليه من من الفعل فهم على كفر ومع ذلك يدعون أن الله تعالى اعطاهم الاولاد والأموال لمحبته لهم نقول انتم جمعتم بين أمرين متخالفين وهو الاستدلال على رضا الرب جل وعلا بمجرد الإعطاء ومجرد الاعطاء هذا ليس بنعمه لذاتها لانه يعطي من يحب ومن لا لا يحب اذا ابطل الله تعالى هذا الاعتقاد وبين سبحانه ان الاعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحبته له بل قد يكون استدراجا كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء يعني من النعم دنيويه حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغته اذا فتح لهم كل ابواب الدنيا يعني من السماء ومن الأرض حتى اذا فرحوا بما اوتوا بما اعطاهم الله عز وجل وتنعموا وظنوا انه من نعم الله عز وجل اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين والاملاء هو إطالة العمر وهذا يتضمن سعه الرزق والنصر وقال تعالى فاما الانسان فاما الإنسان من حيث هو انسان سواء كان كافرا أو, أو مؤمنا إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما يعني اذا اعطاه المال قال اكرمني الله عز وجل واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي اهانا اذا الكرامه والاهانه مربوطه بماذا بالعطاء متى ما اعطاه الله فاكرمه ومتى ما لم يعطه وقد اهانه هل هذا مقياس صحيح جواب لا كلا ليس هذا مقياس صحيح قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده اذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك اكرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى اي يحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وكذلك في الجانب الاخر اذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله اهانه له قال الله تعالى كلا أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في ذاك لا في هذا ولا في هذا, ولا في هذا يعني ليس الاعطاء دليلا على الاكرام وليس المنع دليلا على على الاهانه فان الله تعالى قال ابن كثير فإن الله تعالى يعطي من يحب ومن لا يحب وهذا كما ذكرنا ورد حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح ضعيف إلا أن معناه تدل عليه النصوص قال ابن كثير وانما المدار في ذلك على طاعه الله في كل من الحالين يعني من اعطي المال إن شكر الله عز وجل وسعمل هذا المال في طاعته فهو على خير وكذلك الذي منع ان صبر واحتسب الاجر عند الله تعالى فهو على خير وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإن كان فقيرا بأن يصبر اذا ليس المقياس هو الإعطاء الدنيوي بل قد يكون سجراجا وإنما النظر إنما يكون في صلاح الرجل صلاح قلبه وعمله ونحو ذلك ثم قال رحم الله تعالى الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم اليه الضعفاء تكبرا وانفتا فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الايات الكبر العظمة والتجبر وتكبر تعظما وامتنع عن قبول الحق معاندة اذا الكبر هو العظمة والتجبر وتكبر تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة والانفه عطف المصنف عليه على التكب يقال انف الشيء ومنه انفا وانفه تنزه عنه وكرهه فمن خصال اهل الجاهليه ترك الدخول في الحق يعني في الإسلام في الدين الذي جاءت به الرسل انهم يالفون ويكرهون ويتعاظمون ويمتنعون عن اتباع الحق إذا سبقهم إليه الضعفا هذا مر معنا فيما فيما سبق فليس لهم حجه في تركهم إلا هذه العله العليله ان الضعفا سبقونا حينئذ لما كان الضعفا دليلا على أن المتبوعين ليسوا على حق تركوا الدخول في الدين وهذا مقياس فاسد كما ذكرنا فليس المقياس في معرفة الحق وعدمه هو الاتباع مطلقا لا يلتفت اليهم البت لا في كونهم ضعفا ولا في كونهم سفها ولا في كونهم قليل الفهم ونحو ذلك ولا في كونهم قد يقعون في الاخطاء والافعال السيئه والقال القبيحه ونحو ذلك فلا يستدل على الحق إلا بالنظر في دليل من اتى بالحق حينئذ يتفكر ويتامل الادله التي جاءت بها الرسل حينئذ نكون الاتباع فهذه حجه عليله وذلك انهم يزرون الفقراء ويحتقرون الفقراء ويانفون من مجالستهم والحديث معهم ويلزم من ذلك انهم لا يتبعون ما اعتقده الفقراء من من دين وقد استدل المصنف على النهي عن هذه المسألة بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت هذه الآية في سته أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا تدني هؤلاء يعني هؤلاء الفقراء اذا لا نتبعك وعنه قال رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6000 نفر يعني من الفقراء ضعفا نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء يعني لا يكن معنا هؤلاء المساكين الفقراء ضعفا لا نجلس نحن الكبار ملا مع هؤلاء الضعفاء اطرد هؤلاء يرتئون علينا يعني بالجلوس معنا وكنت أنا وابن مسعود ورجل منه هذين وبلال ورجلان لسؤ اسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يق يعني كانه اراد أن ان يوافقهم يعني أن يطرد هؤلاء بلته احسن فحدث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى معاتبًا له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب بن الارت وصهيب وبلال وعمار قالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء يعني الضعفاء تريد أن نكون تبعا لهؤلاء فانزل الله تعالى ولا تطرد الايا فهذه الايه نص صريح في تحريم طرد المؤمنين استجابه لاهل الكبري و الانفه وهذا يستلزم النهي عن مشابهتهم في في ذلك وان من دعواهم ترك الحق هو ان الذين اتبعوه انما هم الضعفاء والارذلون كما سبق معنا وسبق معنا كذلك الحديث في قول تعالى قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقول قوم نوح له انؤمن لك واتبعك الارذلون كل ذلك سبق فيما فيما مضى وهنا حصلت المخالفة بنهي, بنهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين وأمره بالصبر على ذلك يعني على مجالسته قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اذا الاتباع من حيث الضعف ونحو ذلك لا يكون ميزانا لقبول الحق ورده وقال صلى الله عليه وسلم الا أدلكم على أهل الجنه كل ضعيف مضعف لو اقسم على الله لا بره واهل النار كل جواظ عتل مستكبر وقال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقد الله بينهما إلى آخر الحديث اذا هذه حجه وقد ذكرها المصنف فيما فيما سبق فهي داخله في المسائل الماضيه ولذلك الالوسي جمع بينها في مساله واحدة الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا الي وهذه كذلك كسابقتها داخلة فيما فيما سبق استدل المصنف بقول تعالى لو كان خيرا ما سبقونا اليه أي ليس في الإسلام خير لو كان خيرا الاسلام هذا الدين لو كان فيه خير ما سبقونا اليه وهم سبقونا اليه اذا ليس فيه خير قياس منطقي لكنه فاسد اي ليس فيه أي الإسلام خير بسبب سبق الضعفاء اليه قال قتاده بتفسير الايه قال ناس من المشركين نحن اعز ونحن ونحن يعني عددوا اشياء فلو كان خير ما سبقنا إليه فلان وفلان فنزلت هذه الايه وقيل إن هذه الآية نزلت في مولاه لعمر بن الخطاب اسمها الزنيرا كسر الزاي وتجديد النون وكان عمر قبل اسلامه يضربه على الإسلام فكان كفار قريش يقولون لو كان كو نعام لو كان خيرا ما سبقتنا إليه ذنيره يعني هذه الضعيفه المسكينه الفقيره لو كان الإسلام فيه خير لما سبقت إليه وما لابن جرير إلى أن هذه الايه نزلت في الكفار من بني إسرائيل الذين يعيرون من آمن منه بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت بعد قوله تعالى قل ارائيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا له وجه لأن السياق والسباق محكم ويمكن أن يقال انها نزلت للرد على كفار قريش وكفار بني اسرائيل الا ان قول من الجليل له وجه من حيث السياق والسباق اذا الاستدلال على بطلانه يعني الدين الحق بسبق الضعفاء نقول سبق الضعفاء علامه على أنه حق اذ من سنه الله تعالى الكونية أن اتباع الانبياء هم الضعفاء وان المتكبرين والاشراف والملا لما يبتعدون ولا يسلمون للانبياء بهذه الحجج الواهيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول ماذا ادرس بالعقيده بعد الاصول الثلاثه هل ابدا بالشرح المختصر ام المطول يعني لي شرحي ارى انك تبداوا صوله الثلاث الشرح المختصر ثم تنتقل منه الى الى المطول هل يمكن أن يطير رجلان احدهما مصالح المعتقد والاخر ساحر يحمله الشياطين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يوسع <سحر> اذا رايت اخبرني واجيبك إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> اليس المساله ال24 تكرار للمساله الثامنه لالغالب لا انها تكرار لا يحاول البعض أن يوجد فرقا بين بين المسائل ولذلك ذكرنا في اول الدروس اختلافا في عدد المسائل لما راى بعض اهل العلم انها متداخله ولذلك الألوس يجمع بين بين بعض مسائل قد يوصل للخمس والست يجمعها في مساله واحدة ويشرحها مره واحدة هل كان قوم نوط يصفرون ويصفقون ايضا نعم ثابت هذا من اللهو واللعب الأنشيد المصاحبة لها بعض الاصوات والمؤثرات ولكن السؤال هل هو المؤثرات الطبيعيه حرام ليس انك مؤثرات طبيعيه طبيعيه بمعنى أنه تسمعه مباشرة وأما الذي يخرج الصوت من المؤثرات من الجهاز كمبيوتر ونحوه هذه ليست طبيعيه وإنما هي مصنعه على هيئه المعازف ولذلك من له خبرة بذلك يقول هذه الأصوات هي أصوات المعازف يعني ثم توافق من حيث النتيجه وليس النظر هنا في في السبب والاثلا كما ذكرنا في مسألة التصوير العبره بالنتائج فهذا الصوت الذي تسمعه صوت عود مثلا إذا خرج من الجهاز وصوته صوت عود عين اذا هما متحدان بقطع النظر عن عن السبب قد تقول مثلا الجهاز ليس في عود وليس هناك من يضرب العود ليس عندنا هيئة العود قلنا نعم العبره بالمسموع لا بالآلة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف هل لاجل الطبله نفسها لذاتها نقول نعم ولما يترتب عليها والمترتب عليها المسبب أهم ولذلك هو المقصود اصاله في التحريم لما يحدثه في القلب من من الفتنه فكل صوت يؤدي ما تؤديه المعازف وكان مماثلا لها فالحكم واحد والاناشيد التي يقال إنها اسلاميه هذه منها نعم الله عز وجل مما لا غيره هل هي خاص لاهل المعاصي والكفر أم ايضا للمؤمنين قد تكون المؤمن العاصي المؤمن غير العاصي ان انعم الله عز وجل عليه بمال وولد حينئذ اذا استعمل هذا في طاعه الله عز وجل هذه النعمه نعمه خاصه على بابها وأما إن كان يستعمل ولو كان موحدا يستعمل هذا المال هذا موجود تجد من عنده أموال كثيرة ينفقها في ماذا في الفساد والافساد اقول هذا المال نعمه لا ليس بنعمه بل هو نقمة لانه مسؤول سيحاسب عن عن هذا المال المبتدع الذي لا تصل بدعته إلى الكفر لا يكون عنده كرامات مبتدع مبتدع ما تحصل على يده الكرامه إلا اذا كان لنفسه أما لغيره فلا يكون كذلك يعني لا يكون شيئا بارزا للناس ما هو برنامجكم في الصيف هل تستمرون في الدروس قل لا دروس تقف ان شاء الله الا اذا لم ننتهي قبل الاختبارات من المسائل إذا بقي درس أو درسان نتمها من أجل اتمام الكتاب لالا يبقى عندنا شيء بعد رمضان وأما الزاد المختصر فإذا انتهينا الاسبوع القادم من الحيض نقف عليه يعني على نهايه كتاب الطهاره ثم نستانف بعد رمضان ان شاء الله تعالى واما الصيف فسيكون فيه بعض المتون التي تعتبر مراجعه لما سبب من اعادات كنظم الاجروميه معيد ربه نظم المقصود السلم نجعل فيه الشرح شروحات مختصره وبعض الكتب التي يعلن عنها في وقته ان شاء الله تعالى في الصيف في الصيف ها نعم نظم المقصود في الصرف هو سؤال في الصرف سيكون معنا ان شاء الله لا اريد ان استعجل لا بعض الكتب لا استطيعها لكن الذي سنبدأ به ان شاء الله تعالى نظم الازرميه ومئة 100 المعاني وكذلك نظم المقصود وشرح القويس على السلم هذه ان شاء الله مقطوع بها ثم بعضها زيادة على هذه يعلن عنها في وقتها إذا انتهينا من كتابنا قوليته بكلام صلى الله وسلم على. عليكم ورحمه الله.